يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا سَنَجْعَلُ لَهُمْ مِنْ وتدينه الله يغفر لنا الله عز وجل الله اننا نؤمن بالله ورسله Amen. Et ennen sinua Yusuf al-Salman wa Sadiq وَسَيَحْفِثُونَ بِاللَّهِ لَوَ <أنى> اسْتَقَعَنَا